أه يا سيدي أكد السر في سيدي وزينوا لنا بدموع الحزن والأسى ولهيب الفراق يشهل في فؤادها جمرة ستظل مرتقدة إلى يوم القيامة أمي أخوك وعاديك بسمك على الرمضان очку ственn um n uh uh